نفسير <تصفيق> سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم وحانك <تصفيق> بلابنا <تصفيق> <تصفيق> يا مقع إلهي نحريسة قودية مدى قارة حانية بنحريسة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم Wapada keferubi meġe, e kummin elħati uħriġu naru suleva iie, kummin ubile, hirobikum inkun, tumkhoradġa tumgji hede inkun. <سؤال> <تصفيق> تُمْ <أنتم> خََرجَةُمْ جهادًا فيِي سَبلي وَبَتِ غ أمَر الضَّاتِ تُسِّونَ إلييْهِم بالِالْمَوَدَّةِ وَأَن أعْلَمُ بِمَا أأَخْفَيْيتُم وَمَا <مشترك> أَعْلَُم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ كو حق رميوا كدغنينه ادوغينا يا ادو وا ليسو كيا ادجعل <سؤال> الله ايات رميسان حديثو بختانكينا في سبيل الله يرضى اله ايتها kalladahad cha'lalina allahine vääud ja ühud karin ei sani ja ühud murid ei sani kalladahad haqa allah subhanahu wa ta'ala kalli ahaday in yafqafukum yakoonu lakum aadaa vabasutu ilaikum aidiahum vabasutu إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودّوا لو تكفرون هداي جالا ديدينكا غولستان waxay idin ahaanayaan aadaw gaamahodana waydinku soo taagi arab koodana waydinku caayi waxayna يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قربذني عرورتي نمالن تقيامه وخبا ايدين الله سبحانه وتعالى واحد سمائنس اوجدوا وان ايدن كابلمري قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم اننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم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 Shay naa alaika tavakkalna wa ilaika anabana wa ilaika almasiir. Kuwa haqa al-rumiya wa inaikudda idha nabi Ibrahim alaihi sami ya kuwi lachiray kuwi iskabariya lai qaladi qamkoodi. Qaladi qamkoodi ya vaha yabudu kirayna allaka soharay. Aywa liba'adu nima'u mulchiyan ilaha allaka ligi subhanahu wa ta'ala ayka al lakin abi ibrahim wahu damdaf waydi abihi isagoo waxba halankari wa intan laga allah ayaynu talasarani saaran isagana u toobad keenayna isagana loo noqon aakhira rabbana la tajalna fitnatan lil ladina kafaroo lana rabbana azizul hakim الله يا يوحنا وفيتين كو غالو بينونا دمدافلين ادغا حسيصو حكمت بدانه لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد هاكو داي داتكاست اي شواناكسن قفكي دوني الله يا مال Kedis ka jaisa tahaqa Allah, wa kedi agtun jaadumadis võan keel maahdiyud. Asa Allah on yajal beynakum vabayna allathine minhum mawadda. Wallahu qadir, Wallahu ghafoorun raheem. Allah hu mudayahay inuu ka yeelo dhaxdiina idinka iyo kuwaad xulowdeen Allah subhanahu wa ta'ala wahu al-bawwa awda wana dambi badan الممتحين سورة, سورة الممتحين ومدنيا صدحيات طبانا يدوضاييكا كوبان تايوانا سورة دالليحدة دارتيب تا قرانكا كريمكا سورة الممتحين وحاينو عديني سامسالة الولاة يوالبرا الله سبحانه وتعالى وحوين أمر إياه إنا إنا إن مرنا بساحيب يسوكي أكار ديغاني عدوغينا عدوغينا عدو إيا عدو عدوغاء عدو عدو اللي غالة وحاينوغنعين ودين تا إسلام كسيدة دراد دوا إنا إنا جعلانين قفكي قالاد جعلاد اوسو كايا كايا شووحو كل لحظة جيتك توصن هدى يقالاد فرصة انو هلا ندباتو افئيه ادن اي اي اي اي اي اي اي سنيان وحين جعليهن انان جالو نصيد او دوكالي مال انت قيامها عرهورية قرابة وحبا انو عمل <سؤال> كينا وناكسا اي اي انفعايا อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอูชีดาวะฮันอัมลฟะลัยนอายดาฮะวะฮันคาโล กาดานayna in lagu daydo dad ka fiican ay wanaagay tawhid ka ilahi dad ka ugu yeedhay sidoo kale ku aan baxay khayr odan wuxu ku jira in allah lagu xudnaado lo la toobad keenaga galadana laga dhigtoonaado hada wa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 Allah idin kemarreba ja ina dua nagi ja għadalad u naidun kullad da gallameid nguriehina naidinkasarajinin. Maha jale Allah, hua hua hua Diarikum ua voha ua le, ikrogi kum e, ta ua le, ua le, ua le, ua le, ua le, ua le, ua le, ua Jaanne kussi, inkurie, inna laidikassara, kofki kuu, skadik tasa ibua kuu, haadgud bajeda, liminta. Ie, ajuhelledine, amenu, ida, e kumul mu minetu mu hegi roti, femtechinuhun, bi imenihin. الله اعلم بايمانهن فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجعوهن الى الكفار فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا من آمن فقتم واليسالوا من آفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.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 Hawenke galobe haa hay sanina xadhigooda way diista galada waxaad meher u bixisay galaduna ha way diisteen waxay meher u خالدا سي وحكمك الهي ودخلنا وكلا حكمنا يا الله نوح هو البواء يا ايوان حكمت بدنه وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي Tu bihi mu'minun Hata juuttagan kuwa, jahuen kina kamida gala, da oi gala, dan kedibna għad gala di oħala kertani mei sattan. Si, jahuen kodu gala, da juuttagan, Kale Allah, drumei semtihi, keda ursada mu minine. النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا, يزنين ولا يقتلن اولادهن وَل يَأتينَ بِبُْتَانِي يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَديهَِّ وَأَْجُلِهَِّ وَلَا يَعصينَك وَلَا يَأْصينَكَ فيِي مَرُوفِه فَبَيِرهَُّ وَسْتَوْفِر لَهُ اللهَّهَ إِن Na waha wafurashi Nabi Wade Kui Madanhawen Hatarhumay see a kugula balantamani Allah Kaliya Abu Dhabi Allah Kaliya Abu Dhan Whana isan Hadain in Oisan Sina isenain in Harutodana isan dilaini. Ben Abu Na isan laimani in Wahwanawa la Farina isen Nebi Ari sala tu wasalam kuha sinaini.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 Kuwa haqa rumeyo waxa ka socday nina kuwa la wacroday ee aakhirka qoostay sida galad uga qoostay ku dhintay ku jiraga ايها الاحباء ايده وحققا لله وحده وال الله سبحانه وتعالى هو دي سياسه ما دام قالا دون وقال بقى اي وقت بقى المسلمين تتغال كل الدين تودن دولان كو اهين قالا دون عاسه لكن قالا دقال كيدن كل جيرت دينتينا دولان كو اه سو دويسنين كو واسو ظالمين سداكر وحان كا wa hakalo ayadanka qaadanayna haday soo islaaman haween rag go'do gaalihiin loo calin mayo haday soo islaaman haween rag go'do gaalihiin loo calin mayo sababtu haalal ismaaha haweenka soo islaamay waa in la imtihano haqiiqadoodana loogaado haday nin muslimad gurse to waa inki hore loo ciliyo wixii kharash ka baxay si loo ilaaliyo sharafta wa hay kala ina tusina isa hadala da islam hatta nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya intar ra'da ya allah amri inni balanta kuwa balan qaday kuwa balan qaday inay khamata ka foganayan allana dambida fuwidiya lisaga dambiga dafna halis badal nale sida kala wa ina laga dhiganin galo allah subhanahu wa ta'ala wa aroday maalinta akhira ka Aadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih ajma'in.